بوك تو چھتیس ستة و ثلاثون ستة و ثلاثون سارواجانك پریوهن المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة بس تھنبا كتے آئے اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص كنت بس شهرات جاتے اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه مي كنت بس पकडले पाहिजे اي خط الذي ينبغي ان اخذه أي خط الذي يجب أن آخذه؟ ملا بس बदली करावी लागेल का? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ كنت थाम्ब्यावर मला बस बदली करावी लागेल. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ तिकिटाला किती पैसे पडतात बीकमर सफर शहरात पोहोचेपर्यंत किती थांबे आहेत कम अदद अलमदीना? आपण इथे उतरले पाहिजे ينبغي أن تنزل هنا يجب أن تنزل هنا आपण बसचा मागच्या दाराने उतरावे ينبغي أن تنزل من الخلف يجب أن تنزل من الخلف برج بوياري ट्रेन 5 मिनिटात आहे المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. بورجي ترام 10 मिनिटात आहे. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. بورجي बस 15 मिनिटात आहे. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقه الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقه شيواشي بوياري ترين किती वाजता सुटते متى يسافر اخر مترو متى يسافر اخر مترو شيواشي ترام कधी आहे متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام شيواچی بس कधी आहे متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص आपल्याजवळ तिकीट आहे का هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر तिकीट नाही माझ्याजवळ नाही لا لا يوجد معي تذكره سفر لا ما معي تر आपल्याला दंड भरावा लागेल اذا عليك ان تدفع غرامه اذا عليك ان تدفع غرامه